اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارِق على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 لخدبه جمعره سطو حفتاو سه همین دا کوئی کردینوه خوشویستان پیغنبری پیشوه علیه الصلاة و السلام کوا بو ایمان داران لدائیکو باوکو خوین برحمتر و مهربانتر بوا اگاداری کردوینوه کوا رو جانیکو روشگاریک داده دجمنان لهمو لا يقرو لمسلمانان دا كان دا يعنو زفريان بيبدال زا سلب عقيدة و بيروا باور بي ياخد لأخلاق روشتو سلوتي دوان بي بغنبر عليه الصلاة والسلام لفرمو دا يجي صحيح الراز دا دا فرمي يوشكو ان تتداع عليكم الامم كما تداع الاكلة الى قصعتها سې پیغمبر علیه صلاتو و سلام راسه راسي فرموه پیغمبري خو عليه الصلاتو و سلام کئمه آگادار کړ دوه تور روزګار یک د دې زمانه دشمنان همو له همو لا یکدا رول مسلمانان د کنو هیرشان بودین هرچې دیوې پارچې لخا چې مسلمانان هرچې کوزګله عقیده و بیر او باور مسلمانان پک بدا هریا چې له شوې نه هیرز مسلمانان بو اوای ظفر به عقیده و بیر او باور کیانی مسلمانان ببن بماشاکه لمروش غارته جولک ک شر خلق الله يهود کان کوا اخوای قورا ناوی هیناون با أحفاد القرادة والخنازير أمانا نوي برازن نوي ميمونن خواهي قور غزبي ليقرتونا بنام لقرأ وجدا شو روش لهي رجدان بوسر مسلمان أمزقل ويكوا يكم قبلي مسلمان كمسجد الأقصايا سالاني چي زور داجيريان كردوا مسجد الاقصى شوو روش ده نال ايني لجير دستي جولكو يهودي پيس لقر اوه كوا شوو روش مسلمانانی، مسلماني ولاتي فلسطين ده دن لقر اوه ده هر مؤامريك هر پيلانيك هر شتي اكبران بربه مسلمانان دكري لروش علاتي دنيا لروش آواي دنيا لسروي دنيا لاخواروي دنیا. هر هموی د سجولک ایتایا هر هموی جولکله پشوه د وسیتن هر مؤامره کو پلانک د مسلمانان او رل سرزوی بکریتن ل صنعتی جولکداه جولکدا ستیدایو درشت د کده مسلمانان اما جولک بلا مکابن مسارا او گاورکان فلکان اوانیک وا لا ای ما بدال ناو یا مشوره اخواتي قولنا القرآن بنصارى ناوي هنوان لقال اوى داك اوى مسلمانان هر دم رحمة بو نبو اوان لقال اوى مسلمانان هر لزماني في غنبال عليه الصلاة والسلام حسابي اجي تايبتيان بو اوان كردوا لقال اوى قرآني بيروز امان جايبه كردوا كاوان جاوازن لقر خلشي ديكا بنامنا روشقاري استادا د یا نه کانو نه سار کان لپیج برچو مسابقه دا نه لګرځولکا بو اوي په پیج اوام بکونه ولاوي کوا فیلان مؤامره برام بر مسلمانان بکم بو اوي مسلمانان اذیت بدن بو اوي دین او عقیده او برباوري مسلمانان هټک بکم همو تان جهتل نه همو تان د 20 ایوار تماشاې ټلویزیون کان او ستلای تکان برازه سجه نوی ميمونو برازه یچه لو نصارانا کبناوی قشه ناوی دبن اما دونه لقش آیتیش چونتی حتا فیا و آین یکانی جولکو دیان لزمانی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام ریزی انهب و برانبر با قرآن بنام ام برازه ام نا کشه و نا عالم و نا زانه اما داواد دکاتن قوايا روجي 11 ايلول چې نسخه څنګه فراوې لقران پیروز او قران ای کوا کلام رب العالمین قوايا د شوتنیتم قوايا د شوتنیتم امنوې تریم مو امرای نصاره یا بنامبر مسلمانان بعضی به ګرن اي مسلمانان بە تایبتی ئەوانەی هەتاکو ئێستاکە لەژێی گانوسوونه جێ بۆ لە مەکانش خکێ هاواردە کا لە سە من بەر دڵێنیانەکان نسارەکە مسلمانن ایماندارن جاائزنیە پێیان کافر او نسرا او دییانانەیکەخوا لە قآن سفیان دەکە بۆ ئێمە د فرمیتن وقالت نصار المسيح ابن الله. دلين عيسى كري خوايا نعوذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا دلين عيسى كري خوايا ما مستاي من دلسلس من بري فيغنبر عليه الصلاة والسلام دواد كاد رجع إذنية بنا سارو كافر أي شي كافره ما مستاي جان أي شي كافره لا يتود بي شي كافر بيتن يانتو أون دل كفره. اوانده هالقلجي كفر و كافراني هر اوانده لدينو عقيده قد تيگه اشتوي تيري جونز اما شوو روش جي تاله دبي اما ما ديش اعلاميه راقا عندني جولكا شوو روش پخشي دكا كابراه دعوا دكاتن با يعني يازده ايلول ترآني پيروز بشو او قرآن ايك اخوائي قورا خوش ويستان حر لا سراتة دا با دل ما خوش بكين كاز ناتواني زربا لقرآن بدا كاز ناتواني زفر بمسلمانان وإيمان داران بدا هر كاته داز بقرآن اكوا بقرا انا نحن نزلنا الذكرى و انا له لخافظون خواذا فرمئ ما حفظ ما كردوا حفظ كلاو اللوروش دابا جيوه حفظ دبي لو دارج دا حفظ دا بی هتا او راجی خواه گورا بو نورتی دا, دا او نزامتی دا داتن دا دلتا مرتاح بی بي. کس پیناک را زفر نا قرآن بدا اوی دیویت زفر با قرآن ببا اوی دیویت با عدبی برامبر قرآن بکاتن وکو یچی گوایا بسر لگل شاق دا شر بکا وکو یچی گوایا بیت سکو بیت فاق بیت ميدان برامبر یه چه کواه سلاحی نووی پی بی بران بری راب وستی کس لا توانه بران بر قرآن راب وستی اوباما با پیاوکان و دا صلاة داران امکه انقل جوی اوانن حرامیان هاوار دکن گوایا بیت الاسود داوا دکاتن پینا خوشا نیگران اوشت بران بر اسلام و بران بر قرآن بکری بنام درو دکن لترسی مسلمانان لا ترسي أهل القرآن لا ترسي أهل إسلام باش قصد ابنوا نقل برأدب برأم برقرآن نقل بخوا والله وبالله وطالله نأوباما باوري بقرآن ورازي بقرآن هيا اقل رازي هبي لو شري الدنيا سربازو بياه يخوينان اريت المسلمانان لو شري دنيا بكوشن اقل رازي بقرآن هبيتن ريز لبشي اواني قرآن ده قريء اواني كواه ده يعني وان شريعتي قرآن تدبه بكري للزيهان ده درو دا قسم من بالله وانا ام لا ترسي مسلمانا ده زانن كرزيكيان لا هجاعن ده يا ده زانن د صلاة تيان بره ده كانو كوتايبه ده زا امسال بي نزيك بي سانساله جي تربيه مش دي خواه في غنبري عليه الصلاة والسلام بايد جايتي قرآن ده كان سنچي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هل تشيء أخلاق وروش تجوان هل تشيء أقيد وبيري وباوري جوان هل شت وحلوية وكرداري جوان هي القرآن داوين يكرد وخلق بيك بو يد شهاتي داكن دوراوين غرب أمريكا غرب أوروبا هل هم ينبجو لكو بديان دوراوين حزارتين دوراوة قيام أخلاقين نماوة عقيدة وبيرو باوريان دوراوة هي تشعبين ماوة بوية شربة قرآن دفروشن بوية شربة قرآن دفروشن أما أخيرتي أما أخيري عمرو تمانيتين إن شاء الله تعالى أو قرآني كخواي قورا لرأي فيغنبر ناردي عليه الصلاة والسلام فيغنبر عليه الصلاة والسلام شيبو يخرجهم من الظلمات إلى النور خلجه روزګار د کانتی تاریخای برو رونه چی قران رونه چی رونه چی اوروبا امریکا هر نبو له تاریخي دا ځیان مسلمانان چون امریکا همو خلک دوزیو مسلمانان چون امریکا او اوروبا یا فرقین دواریکن استکه ځو نتزېتی او به وفا بران بر قران وک صد براس پرآن هدایتا بو خانک پرآن هدایتا بل ام دوراون دوراون روشانا صدها هزارها دیاها هزار کز لأوروپا و امریکا انتحار دکا انتحار مانای چیا یعنی بیزار الاجیان بو خالک بیزار الاجیان چون چی مرتح نیا دلی روخاوه بو روخاوه چون چی عقید و بیرو باوری بو عقيدا و بيرو باوري نيا سنتي هدايات لداش خواهي قوري يا سبحانه وتعالى لرى او قرآن بيروزا خواهي قوري او خلقه هدايات لداش دوراون دوراون اما آخر في لانيا النيا ناج بآخر في لانيا بردوان ببن جولا قودين هروابونو هرواشاتوا هرواش دروهتا او روجي خواهي قوري مجياني داو مسلمانان بسر اوان داسر ديخي بلا مخابن امي مسلمانان بارز لقرآنك بقرين مخابا مع الأسف امي دستوا مع قرآنك وانا قرتوا تغمري في الشواء عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيح دادا فرميتا تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا دا فرميتو شتمبو ايوه بجيهشتوا هركاتي داسي فيه وبقرن خدتوشي قمرينابا هتوشي ګمرائی نه غن مته شي ګمرائی ل عقیده و بربا ور دبن مته شي ګمرائی ل اخلاق او کوروشت سلوک جواندبن مته شي ګمرائی دبن لحظو کوتو پیوندیت الله قرخمچیدا چیو چیا دفرمیتن قران پیروس سنت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اما دورناچیا دورناچی رونچی حبرو لا اسمان ته ما شبكه هر او دورو ناچه دياره هر او دورو ناچه دياره وا اكماري صناعي څنګه در بم্বাস كردونه لا اسمان ويناي زوي جيروا ويناي زوي جيروا او وي وينه کي ګرتوه کافر مسلمان نه ويناي زوي ګرتوه لا اسمان ده تنه دوشه ني روناتشي له يا اچچ چا محبط الوحي او شينه قرآن لي داب زمکه المکرمه يا ججيشان شيني پیغمبر عليه الصلاه والسلام المدينه المنوره هرناجي لودو شيني نشي لهي شيني ترنيا همو شيني التاريخا همو شيني تنا او شيروناكا روناجي لودو شيني نور او شيروناكا روناجي للقران وسنه پیغمبر ور بغري عليه الصلاه والسلام دوراهم اما اخر فيلان يا النابي خوشو يستا دوراون بلا وكو قطم مع الأسف مخابن، أما جولكا دجي إمنا أما نصاراتيانا كان دجي إمنا بلاب خلكانيك بناو إسلام بناو مسلمانان لناو مسلمانان زربا لديني خواه جورا دادا أقاداري أو هوالا نشوزان ياران يشخن أقر هموشتان أقادار نبن بخلقتان ليه أقادار بكاموبو أوي أقادار بن رافزة كان قرن بشتو يق اوانا تحالفو هاو پايمانيان لقر جولة كودي انا كان كردوها او رافزانيك اي مبناو بغلتي بناها تسمخوا پابرن شيعا شيعا يعني جماعات امامي علي رزا اخوة قوريان لسربي لكاتي خود ديان قوت شين بعتو يعني كوا علي يعني اوانيكوا اهل بيتي پغنبرون عليه الصلاة والسلام اوانای کوا لا ایمانی علی نزیق مرزای خواهی گوری علی سر بی بنام قسم بخوا گناح بوانا برین اوانا نویان ار رافیبا رافیزه یا پیدا گوتری اوانا تازه با تازه بوینا الکلجی اکراوی دشمن و کافر و جولکو دیانکان لناو مسلمانان عقیده بیرو باوری مسلمانان درو خینا موی اک پیش استابوش ام سن نشخيه لقرآن بيروت تبعي ينكر همديتكيان هنا لشاريه وليه توزيعه دابش ينكر يشيكي تبعي ينكردبو ناوي دار المدابو لدي مشغل سوريا او رافيزان وكو جولكو ديانا كان تحريفي قرآن ينكردوها جولكو جولكو جول تحريفي توراة كردوها ديانا كان نصارا كان تحريفي انجيل ينكردوها ام رافيزاناش اوى تحريفي قرآن بيروت ينكردوها من بچاو يخون بي نيم. سن عالمي قورة الباسدة كا او اونس كقرآننا ندا سن آياتي زياد كرابو سن آياتي كم كرابو سن حركات عرابي الزم وشد وفتح وكسرا لقرآن دا لا براب هنده يجبو زياد كرابو كخواه ما انزل الله بها من السلطان خواه أوروجي كبيغمبر عليه الصلاة والسلام وفاتي دينكي كوتا فيه نابو قرآن كوتا فيه كلمة حرفها لقرآنية جيزياد بكا كافرة مرتدة دورة لإسلام زاهرني يا زهر ما بس تشيدي للاي هريكا جيوري بقريتا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة قوى فرمي دين ما كامله هزن قستاني تيدانية دسكاري قرآن أمرا في زانا إستاكال ببئة بها واردكا ضلن أو نسكة قرآناني لا ابو بوو بکرد بووە ڕزای خخوای گەورەی لە او نوشخانەی لە لای عمر بوو ڕزای خی گەورەی لە سەربی. او نوشخانەی لە ایمان عسمانبوو بۆ ڕزای خخوای گەورەی ع لە سەربی. دلاێن ئەمانە دەس کاری کرا وتەواو نە. دڵلایان تها یک نوشخه واوە ئەوەی لایفاتیمە بووە فیم ڕزای خخوای گەورەی لە سەربی. فتیمە لەوانە بەرە لەوانە بە فاتما کە أبو بكر رضي الله عنه تماشاك خوشه او تفرقي ديانا او مسلمانا اما بيلاني جولكو ديانا كانا جولكو ديانا كان, جول كان لريع او رافي زاني قرني بستو يك ديانا اسلام توجيع بكان پرتوازي بكان پرتا پارسي بكان, بكان. خسابة امام أبو بكر درن رضي الله عنه دازالن أبو بكر چه يا چن زرجية پیغمبر علیه والسلام ده فرمیت اگر لتر از ویک دا اگر ایمانی ابوبکر للا یبی تن اهم مد هر همو للا یب امات هستن لا ابو بكر گرن ترا اما قصه بكر زلی رضی الله عنه ابوبکر پیغمبر عليه الصلاه والسلام هر لجیان دا ابو لنخوشید فرموی برن با بكر برن با پیشنجه بم مسلمانان بکا پێ جو وفاات ابو بكر بکرد ب با ئام و گەورەی مسلمانان پ غمبر عليه سلات سلام رازیيب ب ت ماام و پێشی مسلمانان. ب زانن چ افر ها خدمت پێ غمبر عليه السلاات وسلام. فرمويا رسول الله عليه السلالات وسلام ایش کمپ ایش چې پ پیگو ف غمر عليه سلاات سلام داوای ل کردزارێک چې تر بگەێتەوە بهی عشەکەی بۆ جبج بکره ايخه غمبري عليه الصلاه والسلام اجا زاري شي ترحاتم توم سبحان الله وقت يجيش پیغمبر عليه الصلاه والسلام ما اويا كوان نوق عليه الصلاه والسلام وفات بكا زاري شي عليه الصلاه والسلام شي وصيه كرت امش غاري كرت فرموي بكر فات ابا بكر او دليلي جوري ابو بكر يا فرموي من النادي برو لا بكر رضي الله عنه او جوري ابو بكر خساب امام عمري كري ختاب دلين رضي الله عنه دازال عمر شيها فيغنبر عليه الصلاة والسلام وصف دكا دفرمي قسم بخوا ما سلك عمر فجن إلا وسلك الشيطان فجر غيرا دفرمي قسم بخوا عمر بهالرقاء يكاركولان يكارشوين يدابروا إلا شيطان ناوي ريبوشوين يدابروا ريخوي دقوري سب امام عمر دا رضي الله عنه بام عمر لقران دا لحفچ اند حد ايات لفوقي تبكي حبتمي اسمان لا لا يغوي قوره يا بو بشر لحد ايات دا قوي قوره تايدي امام عمر دا امام عمر بيجوي ايه تكدا ابزي للاي عليه الصلاه والسلام باخي ري خوي, خوي كردوا قرآن تأييدي كردوة حبجي حبجي لقرآن أخوة تأييدي إمام عمر ذكا رضي الله عنه أو أنا أسبب ذك أنه جنيه وقسي عمر رضي الله عنه خس بإمام عثمان رضي الله عنه دازالين عثمان شيبوه بيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي ملائكة شرم لعثمان ذكا ملائكة ملائكة باز أم سوبرازانا أم رافزانا اواني نواجه لكو ديانان الأوروبي دابونا زينيه با عثمان دادن باشي عثمان دا رضي الله عنه باشي عثمان دا كان روجك عليه الصلاة والسلام دانش تبوله ما لوا خاتكاني هر كرد بو خاتكي توزي هر كرد بو ديار بو امامي بكر هاته لاي سلامي كرد رضاي خواهي قوري لسربية عليه الصلاة والسلام كراسكي دانا داوا امام عمر هذا رضي الله عنه هات سلامك النبي محمد عليه الصلاه والسلام كرتاك النداوه بلاك هاتك امام عثمان هاد رزاي خوي قوريلا سيربي النبي عليه الصلاه والسلام بخيرك كرتاك داداوه ليا برسياره الله عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر هاتن بولاد, بولاد بو عثمان واذكر النبي عليه الصلاه والسلام فرمي قسمك وملائكتي اسمن شر من عثمان دا من شر من ام رافیزانه استشاور وک سبب گورانه ایم درم اما گورای ایمنه قسم به کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده فرمیت هریاچه هریاچه لو ایوا اگر به قدر عبد اسمان به قدر همو دنیا چاکه بکاتن به قدر یک مستی یک صحابی عمل صالح ادابی صحابی او انده قربونا صحابی او انده رزونا نار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوال قرآن إلى قرآن عندك دفرمي رضي الله عنهم ورضو عنهم خوالي راضيبوا بلام أول مهمني دفرمي ورضو عنهم أولا خوالي راضيبون أولا أو قوريا أو صحابة بريزانة رضاي خوالي قوريا للتربية رافزكاني قرني بشتو يك زنيو دادان سبي بايكاني إيمان داران دكا رزاي خوي دوري نصربي هزنا كاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام شرمناكل لتلفزيون لستلاي تكان دائم بينن حفله هندا جيرن حسب دا عايشه در رزاي خوي دوري نصربي تش عائشه وا عايشه خيانه للپیغمبر كرد عليه الصلاه والسلام تخوات عقلي امكبور دكا بيت قالو هي شريعه قبريناكا قران لفوت لفوق حتى بكي اسماء اسمان دابزي مدعي عائشه دكا رزاي خوي دوري لب حاجی از عائشہ رضی اللہ <سؤال> خیریبی مشند دهته امرش څه پیدا نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کنا خوشک مو ماوي 16 روزن له نو ځای کا ځا پین دروځي اخیری دا وای لخی زانکانې کړت اما بعد تک جویل را بغرن او رافي زانا بزانی چې خیانته چيله پیغمبر کړ دو علیہ الصلاۃ والسلام حاشا له مکان می دا چې ایمان داران رضی اللہ خیریبی جوری له داوای لیکردم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همیکو کډ نوا نو خې ځانی هبو رضای خوای ګوري الله سربي پيش او وی وفات وکاتم همیکو کډ نوا فرموی حز دکم اگر رم په بدن لمال عائشه دا او تمنه امام بروی دکم همی رېاندا ګوتان رازینه بربو له عائشه رضای خوای ګوري الله سربي ام عائشه خیانتي له پیغمبر کردو علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخر لحظه جیانی لما تترك عنهمicon لا إله إلا الله إنه للموت لسكرات لكي دابو؟ لكي دابو؟ لخيانة دابو، لبيغمبر عليه الصلاة والسلام طال嘩 كيلذي ي Freezer عليه الصلاة والسلام لأنا000方 لك رأي شهروا رضا يخوصوا الهي إلى السرمي كالروحي د جياني، ثبي، سبار نخوصوا الهي سبحانه وتعالى لأن Africans لك رأي شهروا رضا يخوصوا الهي إلى اسا قصة بده اگ عائشه دارن خسن بخوا اوه قصة بصحابان بره اوه زنه و بصحابان بدهتن اوانه زنه و بده چه امان داران دادن كافرن بو بو كافرن لوانه بره الحق بيه چه تندا لبر اوه دجه آياتي خواه قوره داته وصله خواه ده فرمي خواه اگر خائم بن نعوذ بالله توقف عليها الرازي دبي اگر پياو خراب بن توقف عليها الرازي دبي اگر عائشة اگر عائشة رزاي خواهي قوري لسربي هر همو من با قرآن با قربانيان بيم بروح و بجيان من با قرباني داق عائشينا امتينا امتينا دس كاري قرآن بكن خسابا صحابان برين خسابا دانش ايمان داران برين ديني امتي دمينيه همو ما قرباني هميانده بين همو ما خزماتكاري همواني اگر قبول ما مكن قبول اگر قبول ما مكن يم خزماتكاري اوان بين تباشاك دجمنان اما جولكا اما ديان اواش بناو مسلمان رافيز انا ناو مسلمانان دا القلجي كفري جولكو ديانا اوهي رزكا نسل مسلمانان لخواي پر وردقار دفارينوها بناو ازوانا كانوا صفتا بيروزا كاني دلين يا باسم الاعظم خد لدفارينو او اسم الاعظمي كباسدكي دفرني اذا دعاني به العبد اجبته واذا سألني به العبد اعطيته لدفارينو خدايا خدايا لدفارينو بعفو خد عفو من بكي برحمي خد رحم من بكي دين وإيمان من سلامت بكي عقيد وبيرو باور من بباريزي يَا رَبَ الأَلَمِنُ خوشووثتی خُد دو اoyu خوشوثتی پئغمبر ا homogeneous والسلام لنا دل ما انداء زیاد با كي وبرونن خوائد دل ما رون توبا بخوشوثتی صحابان ر زح espe خوائقوريهowan overseas خوائد ال ما رون توبا بخوشوثتی اهل بيتی لا كصیحتی پئغمبر عليه الصلات والسلام بتعبت تا عند من امان داران ر زح اراح فارج ا flashlight يَا رب العالمين اوان وانا شوinton استود سي اواني دجايتي قرآن دكن لذولك و لديان يا اواني عزيات و آذار و أشکنده مسلمان ددن يا او روافزاني كوا تازه پيدابونا دجي صحابك سي ناريك و ناشرعي دكن خداي قولا هموانيان بكيت عبرتي زمانا خداي قولا توليان لبسيني يا رب العالمين تولي داق عائشة لو روافزاني ور بكريوها يا رب العالمين او ناقشي كوا ديوه قرآن بسوتيني خداي قورا توشي سرطاني بكي يا رب العالمين ويلي بكي يقل سرباز و جندي خوتي بابنيري كسرباز و جندي تقليك زورا اوان داب ترسيوكو ابو ملعون كاتي كلفة اغنبر كشاو عليه الصلاة والطلاة قوتي قسم بخوا دو شيري لسر شار راوستابو اقل نزيجي ببعوا دان خواردن يا رب العالمين اوش اواني بكي أو أن يدجي قرآن عليه الصلاة والسلام بأنك يا عبرة زمانة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد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 یاره او وی لره ول خدبې بیانی خدبې جشن باسی بابت یک منک غوتمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ری داوا هر یچی بسداری لنيژي جشن بکا د توه نی لنيژي جمعه بجداري نکا دوشه ټلیفون بکرا لو ماوعده هتا امسن ساعت غوایه تمام مستای اب حدیثانی لو بابتها یا بزعیف دبل یا قدنین اسماعیل سنیا کو دنجی لسندیا يا دلين اواني باسي او دكن باس لحديثي البيغمبر تنقى عليه الصلاة والسلام حزم ليبو قو اوي ببي بواقع خلق تي بقاتن مشكلة مان اواني كاس باسي دكاه كاس بيرازيها اي مديني خوا او مهمة بخلترا بقينين سيما بيرازي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام جوانبي بخلترا بقينين اخوةي قورة دفرمي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول او اخي خوای گورنه دفرمې اگر ناکوچی تان کته نیوان نه نیو لشتیک دا بیګر نه ولاي خو لاي فی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باب زانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باتس دو حديث باز دو حدیثم باز کړ هر دوک حدیث صحیحه او ان درن حدیثی ضعیفه منه اثباته ان باز ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو حدیثی ابو داوود رحمته خوای گورنه سربی روایت دکع عن ابي هريره رضي الله عن دفرمې روج چن روج جمعه بو تقدير إخوائي قولا آه أبو بو ججني رمضان وكو أمره إيمان في عليه الصلاة والسلام لخد بدا فرموي قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فرموه أورو دو ججن لنا جمعة دا كو بتوا سيوتي ججني رمضان وهروها ججني جمعة ججني مسلمان ذا في عليه الصلاة والسلام فرموه لخد بكدا فمن شاء أجزائهم من الجمعة فرموي او اي حد او نجي ججنا او لجي نجي جمعه د بيتم بانيت بونجي جمعه عليه الصلاه والسلام فرموشي وان مجمعون بلا من خطبتهم بودا كامله بر او اي خلقانكيا نهت بونجي جسم حتى نجي جمعهك ب خطبه جمعه, جمعة بيتم خطبهام بودا خين مو او حديثه لسلسله صحيحه امام الباني تما شايب كجماركي 1600 حديثة صحيحة هيتش كو قمانة دانيا اوه دي اوه لي بقريب بعضة تيتن ببني طبعا حديثة دوام قلت من حديثة بيانية قلت من رواه الخمسة خمسة يعني محدثنا جرايك يعني امام احمد امام تربذي امام ابو داود امام نسائي امام ابن ماذا رحمتي اخوة قوري على السلام اوانا محدث الحديثي فيغمبر عليه الصلاة والسلام نقل يانكر دو بإما دا فرمون دا جير نوى لزي دي كري أركم رزاي خواي قوري للسربي دا فرمي فيغمبر عليه الصلاة والسلام هل لو رجدها لو خد بجمعي تاذا باس ما فرموي فمن شاء ان يصليا فليصلي فرموي چه حزدك زمعه بيته وبابيته وكواتا حزدكا معناي تيه يعني ويستي للسربي تواتا دا توانيني توا أو حديثي فيغنبرا عليه الصلاة والسلام أو حديث جنسي صحيحة هي هروها إمام نووي رحمة إخوة جوري لسربي كزاناية كلا نوم أذهبي إمام شافعي رحمة إخوة جوري لسربي دفرمي لحديثك حسنه النووي يعني بحديثه يحسني دعناها لدوائدا دفرمي ووافقه الذهبي إمام ذهبي كأويش محديث مؤرق بوا زانابوا بو أوش تيراس بوا أما لحديثي فيغنبرا عليه الصلاة والسلام بابي لله صحابه كانوا زي خوي جوريا النسبي ام فتواه شي داويتي لسحابه كانوا زي خوي جوريا النسبي عثمان امامي علي عبد الله كوري امامي عثمان عبد الله كوري امامي عباس عبد الله كوري الزبير رزا خوي جوريا النسره امانه فتواه اللي سرداول لو نزلنا ترنب ولا نا امه اقر اوانا فتواة بدنية ترشتية تربيزاني بها تحوني قبول ذكر له انا اما انا صحابة لإمام كان إمامي أحمدي كري حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمتي إخوةي قوري لسربي فتوايا لسر دعوة اما تبيت قال له وي زاناي تر وكو شيخ الإسلام ابن التيمية رحمتي إخوةي لبي وكو إمامي الباني رحمتي إخوةي قوري لسربي وكو وكو وكو زوري تر فتوايا لسر دعوة بابك الى الله الصحابه رضي خوا غوري للسربي عبد الله كر الجبير رضي خوا غوري للسربي ب قوس الصحابي بو بابي الصحابي بو شهيد بو بابي لا غزا ده على خدمه النبي عليه الصلاه والسلام رضي خوا غوري للسربي ده فرميتن عبد الله رضي خوا غوري للسربي روج جمع ابو وجزن اما نجي جزني كرخد باي بو خين نوا بن جمع نهاد خبر يا النار لو عبد الله كر امامي عباس كحبر الأمة يزاني أمتها تغمر عليه الصلاة والسلام دعي بو كردو كوازا نبي تغيشتو بي تبقى نديم خبرين بونا قوتين عبد الله كوري او. أو الشيطر دوا فرموي أصابة سنة يعني سنتي بيكاية سيوي راسة موافق سنتي أو الشيطر أو دليل أمان الله صحابان باشانك خلق كناعتنا كن بو تشونة عبد الله كوري الجبير بو أوتكر قوتين رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيداني صنع مثل هذا فرموه قسم بخواه عمري كل خطاب بيني رزاي خواه قوري لسربي كاتي كواه ججن الرمزان يا بزمعة تي كل دبون فرموه أوي اجأوها يذكرت ندا هات جمعة كان نذكر أما للاي صحابات زابا وجبا وريان نكرد قلت باس او باسي باس امام عمر ذاكا بابتين لايك يقول عبد الله يقول ري امام عمر رضا اخواه قوري على سري بزاين او چيدا ليل شون بولا يقول اوه فلم ينكره يعني انكاري لك القلت الراسة بابا اوه اكرتوا كواتا اوه اي مدى يلين الراسة موافقي سنة موافقي شريعة تي عليه الصلاة والسلام دمين يا شتي اوه او كسيك نهاتوا بجمعبا يعني بونه ججناتوا څنګه زه د کا استاکه هنده لزانایان د فرمون هر پیژ ناکه نشوکه هنده چې تر د فرمون د بی دور کنه نشوکه او چې نشو هنده چې تریځ د فرمون د بی څار ته نشي نیوړم دوای د اگرین اول راسته څور کنه نشي نیوړم بو اگر هیڅ نش نه خاتم اما ابن حازم ظاهري وادرته رحمتي قائله بي اگر هیڅ نشه مکاتل نابي چې کومه خوي دا روزانه په څفر ځله سر یې تو فرزه له کوته ترک بكې نه اګه بلې دورت حد وکړه جمعہ بکا اوج نابي چونچی کومه جمعہ اوا به خطبه به تن اوځه درکاتم بكې کوات او راي راسټه لمال او څر کع نيژنې ورو د بي بکا لسري شي فرزه اوې دې وبګرتاه لمذرکانو سر چاوکان شيخینا او مامستا برنته مش مجلد بيش توشوار لا فردو ستو ياسدع برونتما كتابي المغني بكن مجلدي دو لا فردو ستو شيستو بيت كتابي الاختيارات الفقهية للإمام الألباني رحمتي خوالها ميانبي لا فرساتو جاء حف ستو جا لزني فتوا وهريا جيدي كقسينة سردك أماش قسمانة يا أماش قسيخ غنبر عليه الصلاة والسلام علم اويا بريخواه فرموي پیغنبر عليه الصلاة والسلام فرموي صحابه رضای خواه قول را اللسر بي علماء فرموي نكتو با عقر شتی اقد پیباش بي والله واباش اخرق بيت الجمعه نا پیغنبر عليه الصلاة والسلام ما دام شتی ریدی عبيتن بو امت اعصانه تماشاكا تو دا تسيا سفر او سفر ایكا مشروع بلو شن ایكا خواه قول را وته سفرکه قطر جمع اتحاد کې جایه نه بيبره ولا امن متقين مها با شقدر د غینا کمنا علیه صلاتو و سلام کاته کلی امام ابن عباس خان پرسي رضا خوای ګورې ان سر بي لوې چې اګل مان او بيشارك ع داکټ نه انجینيرو اډيګل سفر بي دو دکه جې تعجبه درې امجده شرم سرما بس جمله پیغمبر پرسي علیه صلاتو و سلام فرمي خوای به او د رخصتخه ور رخصتها ما جعل عليكم في الدين من حرج هو عزيتي لسئة ودعنا نوا زامن كاقسي بيغمبر بكو عليه الصلاة والسلام تشت ايش نوامين نوا هيتم ناين نوا بلام كبازنا من بيواندب ومزوع دانية حتى إساكز ني قتوا هو بيواندب من دانية مهم اويا قرنق اويا قسي من موافقي قرآن وسنتي بي عليه الصلاة والسلام موافق صحابه برضا کوي ګورې ان سربي او گرینګا گرینګ قرينج او انیه باز بازنکراو علم علاقه به مو زعدانیه شته لوانه حتا روز قیامت خلق ایشابه نه مو باсилаکم بلم اگر قران ته یید د وکه سنت پیغمبر علیه الصلاه و السلام ته یید د وکه اما کوا تراتو گرینګا خوشوستان اگر دریک و لوحه تو حزم له هڅند جزنه بلم باسی بکې لبر او پیوندی بمزګوتو بخلشي کوم ملګه کماندا هيا بپی نسراوی وزارتی اوقافو کاروبار اینی نسنگی وزیر جمعره ستو بیستو حوت لپازده حفته دو هزارو دا و هروها بپی نسراوی وزارتی ناوخو برای وراتی گشتی دیوان جمعره هجده هزارو حفت ستو بپی نسراوی پارزگای هولر برایو برایاتی کارجیری گشتی جمارا 745 لحشتی هشتی دو هزارو دا هروها بپیه نسرائی اقامیتی خزای دشتی هولیر بناصلاوه جمارا 1349 لحشتی هشتی دو هزارو دا و بپیه نسرائی برایو برایاتی نحیه کشتفه کارجیری جمارا لکنه یچی نوی دو هزارو دا درچوه ام برایارا دراوه دلی؟ بریاړه پرسه تعزيه بکري ته دوه ورځې لمه پاش تعزيه دوه ورځې وي لمسګاو روزانه لساعات یي چې دوا ني و رو بو یك ساعت پښ دې شي مغرب اما بریاړه لمه پاش لمسګاو تکان او دا كريته تعزيه بو په دوه ورځ لمسګاو لمسګاو تعزيه بو په دوه ورځ همو روجر بهانیان نه لسعدیه چې دوه نیورو ساعتیک پښ مغرب دی کو ټایفه اما خالد خالد ومزباسی قارئ اکل قران خوینکان د کاتن بریار یانداو هر یکا لو دو روجا لسټه هزار دینار زیاتر ور وبه اغادر بي امر رجشتوا امرج باه مرغان لما باش او, أو دبيتن اللهم امل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشركه والمشركين ودمر اليهود والطغاه والبغاه والسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم اعدنا بنا إلى دينك وسنه نبيك ورسلك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا بالنار. اللهم اخي لموتانا اللهم اشف مرضانا اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرانا اللهم, فك أسرانا. اللهم أصل أحياءنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم أقم الصلاة په په دې کې هغه په